في القاهرة مشاهدة في الوقت كان كان من يسمى في مظاهرات الخبز في سنة سرعة السابعين وكانت المشاكل الاقتصادية بدأت بدأت مشاكل المجتمع الاقتصادية الاقتصادية الاقتصادية اصر بحياة الشخصية بشكل يومي ومباشر بدأت معاناتي كمواطن كتك تبقى, تبقى مش هذا لوحدي انا كانوا موجه الشاب اللي بيبدا حياته لا انا عارف الايشاء ولا ولا عارف اعيش ولا عارف اتجوز ولا يعني حياتي بدات اتفاقا وهنا دخلت في في في في حاله عجز عن انك تقعد لساعات الطويلة مع الكتاب في المكتبه أينما كنت أعمل في الماجستير. قدمني منحة. الحين منحة كتجاهل القسم باللغة العربية لواحد متخصص في الفوكلور. يروح يدرس الفوكلور و... ومناهج العمل الميداني. فالقسم كان حي اعتذر. فأنا طرحت إنه المرشحون. يعني وكان رأيي انه لا يصح القسم يعتذر عن منحة لأني أعتذر. بصح إنه يرشح حد وبعدين يجي المانحة تقول لا الحد إذا غير معالي يعني. طنوع من ان احنا ما نفقدش اللي بنحتاجله يعني وكنت يعني الاسباب كتيره جدا محتاجة اني اسافر بره اولا بقى بالنسبه انا كنت خلصت دراسه الجامعه الامريكيه وتقريبا دخلت في في الماجستير وكنت محتاج بقى ان انا اروح المجتمع اللي بتكلم فيه اكثر الامر الثاني انه انه طاقه الحياه على المستوى السياسي على المستوى الحريات على مستوى بشكل خانق يعني بقى في الحال يومية اليوميه تبقى مستمره والاسعار بدات تبقى بشعه فالكشف مرشحني لهذه المنحه الجهه المانحه بعثت استاذ فعمل انترفيو فقدر اقنعه بانه التصوف اللي انا بدرسه في جزء كبير جدا ويكون خد تحت الفولكور وهو الاذكار والاوراد و... وكل ذلك كل ذاك فكر الموسيقى اللي بعمله متصورت أنا أشيد بره بالتصور ما يسمى بالريتشوالز ال ال ال الصوفية إنها قدرة الفكر وإننا محتاجين من حاشن أدرس الفكر يعني ووووافق ال ال اللجنة لكن أولي لم يحضر نفس الل... لأن كان المفروض يرشح واحد معاه دكتوراه رشح دكتوراه أنا ما كنت شحذت الدكتوراه فدخلنا في حوار يعني طويل قال لي تعال تروح امريكا لماذا؟ كنت بقول رايح كيف نضمن انك انت مش هتروح امريكا تقع نضمن ذلك لان انا يعني لأننا بحب وطني جدا ومش عايز اعصب يعني كنت عنيف لأنه لانه احس قوي مره احساس ان الامريكان فاهمين نفسهم على العالم وانا كانتش بالنسبه لي بارادايس كانت بالنسبه لي فرصه لدراسه لا اكثر ولا اقل ورحت ورحت امريكا كان كان اول حاجه شغلاني يعني ايه تاويل يعني اذا اردت اادار على كلمه تاويل في في المكتبه اروح في الفهارس واضافه اي كلمه انتربريتيشن ما ما كل شتوه يعني انتربريتيشن بعض الناس قالوا لي سوبر انتربريتيشن بس انا لاقيش اوترا انتربريتيشن ماني في حاجه الحنفي اللي هي الهرمينوتكس ازاي انت ما انت مش عارف تروح المكتبه عند الهرمينوتكس لا. لانه كان عامل الماجستير بتاع الدكتوراه في فرنسا وفعلا اول اول حاجه في المكتبه روحت على هيرمس فاش ايه مش ممكن من اول من اول الهيرمسيه انك تر على على هيرمس والتاريخ والهرمسيه والفلسفه الهيرمسيه وبدات اغوص في اسطوره بعجز بعد لو قاوي فشل عن الزبائن يعني كأنه كأنه فاجأي فتح العالم وخلقت غريبة جدا وفي نفس الوقت بدرت يعني كنا جم أحدث قصص وعامل في وطالب وصادم بجد في فوكورا بحيث الحاضر إنه قسم في فوكورا في جامعة غازير كنت فيها كان قسم واسع مفهوم الفوكور بشكل عام بحيث إنه كان فيه كورس معين بيحضر كل أسبوع إجاز من الليجويستيكس من السوسيولوجي من من تكسو الأناليسي عشان يده محاضرة عن المنهج وبعدين نلتقي في بيت الأستاذ لناقش في المنهج هذا كان جده من نبراية أول مرة طبعا على الأنثروفولوجي ليبيكتروس أول مرة أريد دخلت في الأنثروفولوجي والسوسيولوجي ودخلت في الـ Linguistics لانه نظرية مرتبطة او نظرية الـ اللي هي الـ لها تأثير عميق جدا في الـ Anthropologie مثل عندك دروس تأثير عميق في في فكرة البنية لانه لأن الـ طرح في فيما بعد فأدخلت في هذا النقاش اللي كان جار في الشيء مهم أيضاً أنا قلت كذا كان في أستاذ مصري بيعمل في جامعة في جامعة أمريكية في نفس المدينة في في جامعة تيمبل وأستاذ سوسيولوجي لفترة حميدة إيه متعرفت عليه كمصريين لكن دخلت في الخاص يعني وكان الأستاذ رحمه الله انه مات ونحن ناقص كان مثارق قوي إنه يشوف شاب مصري يعني يعني عارف غيرين يعني ولانه و... هو كان بيقرا كتير قوي في امريكا وصوره مصر عنده هي صوره اللي شاف فيها الحياه في مصر دخلنا في نقاشات سياسيه واجتماعيه و... وعن الغربه وازاي بنسيب يعني دخلنا في نقاشات كتيره جدا لكن في وسط هذه النقاشات انا كنت لدره لكن اتعلمت منه الكثير وبعدين طلبني مني ان انا احضر اللي بيعمله في... في جامعه كينج في ادبريدج في جامعتين يعني جامعة تنفل وجامعه تنسينفينيا ودخلت في العلوم الإنسانية في, في, في, في بيديتها الكليه كون التأويلية في هذا كله؟ يبدو أتعرف على جزامر في اللي وكان أول مرة اقرا أكثر في بالرغم من أنه هيدا في الوقت ده آه آه اريت أعرف كتب العامه اللي هي عن عن عن النوتيكس من اول يعني كده قررت ان انا ابدا المثل من اول يعني اعرف تاريخ نظريه التاويل لغايه ما وصلت لجابريل والفكر الفرنساوي من لا المشكله مش لا في سابقه بتاعتي ممكن اوصل ممكن الاقي في أحد كتبيه بدأت بال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال السؤال الاساسي عند ال... عند الجديد في الوقت ده النقاشات كلها كنت بستحضر زي ما الهيوميتكس في اي نقاش يعني عشان اشوف ايه العلاقه بين الهيوميتكس وبين العلوم الانسانيه بالذات لانه بدأ في الوقت العلوم الاجتماعيه تتكلم عن انها علوم تعتمد على التكشيد اساسا يعني العلوم الاجتماعيه العلوم البحتها تعتمد على التجريب لكن العلوم الاجتماعية بتعتمد على التفسير فلا بد من إطاب تفسيري أي من مرجعية تأويلية في العلوم في العلوم الاجتماعية وبالتالي ارتبط دراستي عن البروكلور بالتأويل اللي كان بالنسبة لي مدهش و و وعمل سلف باكين انه انه اكتشفت ان انا المجال كان غريب كان غريب لألنوقة اللغة بالنسبة للغريبة كانت المفردات غريبة. لما حللت مشكلة المفردات، بدأت كأني بعي عايش مع ابن عربي كأني نفس المشكلات نفس الأفكار. العلاقة بين المفسر والناس. ولماذا؟ ولماذا يعني ال ال صلب صلب التوليد، إزاء الموضوع على مستوى الفلسفي. وندوكم ذاك إلى ما تروح عن المفتردة. واناكت كلها سئلة مطروحة عند التمعربي لقد غمست في قراءة التمعربي وفي التطوحات المسكية كنت بعمل في المكتبة وأعود من الساعة تفحى الصبح إلى الساعة 11 في الليل متواصل. كنت أدخل جذلك الوقت لم أكن أتغادر مقعدي في المكتبة إلا عشان أدخل وقررت أن أبطل تدخيل لا فعلا لأنه آه آه آه يعني إيه ك كتمتع متعة متعة راقية وعالية جدا جدا جدا وانه إنه بدأ ما يسمى بالشرق والغرب والثقافة الغربية بدأ أحس إنه إنه إنه وجود الفاصلة وهمية إنه أنا بكتب ب ب بارة بارة جزامر بارة ال قبل الـ القبل الـ القبل الـ قبل قبل هاتلي هاتلي هاي هات لغة والهاي هاي هاي لغة طبعاً لكن لكن في أحط رسالة وكمان هاتلي ال مشكلات قراءة آلات التأويل ااا وهذه بالعربي ااا بدأ ال هل صحيح في حالة اسمها فكرة غربي فكر غربية ولا ولا هي نفس أو او مشكلات متشابهة و وإجابات قد تبدو مختلفة ومفردات مختلفة بالشكل لأنه لأنه لأن هي لغة وانا بدأت أدرك ما يسمى باللغة باهميه اللغة في في في في, في, في, في يعني إنه بدأت أتنبأ لأن اللغة مش مش مجرد وعاء يعني نيوترل فهنا اللغة محمله بالبيتولوجيا محملة في غريبا في <تصفيق> أوكي. فكان الدا كان جانب من ال يعني بنسين مثلا بنسين بنسين بنسين بنسين دي بتتش في الامريكات طبعا انت اول اول مقال اتنشر في العربي عامل هالميونتكس اه ماخر. آه, جيرمنز. آه, جيرمنز. اه انا بديك اللي هي ايه لأنه انا حاجي واحد واحد واحد وبلمر احنا بقى بحشرح نظريات دلفي في العلوم الاجتماعيه وبعدين دخلنا على ال ال ال الوجوديه و اللي هو كانت كله على فارمر حججر اقامه ال ال الانتفاع بتاع ايه هايدجر زين يا سيدي انتقلت من هيت كان احنا في قايلته دلوقتي وانا بعد هيت ده اتروح الميثود كان كان من اهم كتاب ااا سياده الامر مع ماشي حاولت اقدم بس ما قدرتش ريكورد ريكير ريكير <تصفيق> اه خلاص <طب صلعت. تصفيق> yeah. <تصفيق> اه <تصفيق> وبعدين يا سيدي جانيت وولف ااا بالمر وهيرش وريكير من خارج الفلسفه الالمانيه <تصفيق> بقى كله فلسفه المانيه ولكن كله قراءة عام فريد ال ال الجمل يعني الجملة الإنجليزية اكتشفت ان ال إنه إنه إنه في في العالم مطلق في المسائل التأويلية صحيح انها في الفكر الغربي بدأت مترابطة بال بالشريعة العربية واعتبرت التأويلية اللي نوتيك فيها القواعد وضع القواعد غير الإكسيجيتيس وعمري تأسيس نفسها لكنها امتدت بعد ذلك وشوفناها في, في العربية كنوعية بشكل عام. وهو ده ما حصلش عندنا حصل عندنا ان في اطار الايه من اتجايب المهمة جدا جدا انه في امريكا انه نزل في في في في برنامج الجامعه كورس عن الكريمنال لكن كان التسجيل لهذا الكورس ب سبيشال برميشن من الاستاذ روحت قابل الاستاذ مريتوش مكتبه سبت له انا نصر ابو زيد وانا مصري بدر سنه عايز أحضر الكورس بتاع هيلو ديز فالوصيه الطالبيه وداني هناك ورحنا قال لي بولا طالب ايه يسجل هنا <تصفيق> قال الطالب الوحيد في هذه الجامعه اللي فيهم يعني ايه فأنا فانا يعني ايه هنعمل افضل <تصفيق> من هو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أه> ف هو <تصفيق> <الكب> <تصفيق> <أه> فقال لي يعني الما... يعني قال لي يعني يعني هو اديني برستيك في الهرمينيوتكس فانا شرحت له الماجستير الافكار اللي وصلت لها كونكلوجنز الاسئله اللي عندي بالنسبه للهرمينيوتكس فقال لي انه انه حتى لو لو احنا عملنا الكورس كان حاجه بالنسبه لك ايمينتوري يعني اللي معرفتك ما تنفعش حتى لو قال لو ما فيش كورس بالمصطبه وقال لي حتى لو كنا عملنا الكورس يعني يعني كنت ممكن تساعدني في تدريس الكورس لكن ما تبقاش طالب و.. وانا شايف ان عندك اسئله مهمة جدا جدا بس اسئله انت اللي تبحثها ان انت ابن التراث وحاضر وحياني الراجل واداني كتبه او مقالاته كنوع من التحرير فكان يعني كمان يعني سيبستراكشن ان انا اعرف انه حتى ده مش المصطلح مش معروف قوي في في دوائر الجامعه ده كان ده كان انجاز حقيقي في رحله الامريكيه الاهم من او جزء من هذا الانجاز التعرف على كتابات الكاتب الياباني ايزوكا انا ما كنتش عارفه خالص في مصر غير ريفيليشنز هذا اليوستيك كونسيبت وكان من المستحيل ان انا اجيب كتبه في مصر لما رحت امريكا كان سهل جدا ان انا طبعا اجيب كتبه دي كلها وقريتها وكان فشميتي ان راسخ بقى من maybe for the couple uh, the, of uh, the, uh, the borders. for uh, the sugar yes, and the read the the the the you the the the the the the the to the the the the the the the the the the the the the the <تصفيق> <تصفيق> الأسئلة في في في في ميدورجان توسط توسط ميدورجان الأسئلة كلها حوالين حوالي أين تسمى أين مت أين مت أين مت الحقيقة هل تسمى في في الذات أم تسمى في الموضوع في الخارج أم تسمى في هذه العلاقة التفاعلية بين بين ذات الموضوع هو نفس المشكلة عند العرب اثن عربي في في مشكله الحقيقه بيرا ان الحقيقه تتلون والحقيقة احيانا ان يقصد بها ذات الالهه يرى انها تتلون تتلون طبقا ل يرى هذه الحقيقه طبقا وبيكلمنا عن تلون الماء بتشكل الماء بشكل البنات وترون في من الحباء إذا في في في أقطرة خضراء إذا في محيط لون تين لون فالحقيقة في الواقع ليس هناك حقيقة كونكريت أوسايد الوعي يمكن يمكن الإمساك بها ويمكن أن نقول هذه هذه هذه الحقيقة إن الحقيقة هي سبجكتيف أوبجكتيف تايركتيريشن فيل علاقة بين بين جزء الموضوع السؤال كلام طيب كيف كيف رتحالوك هل هل تكون الحقيقة ذاتية بالمعنى الكامل؟ أمم يمكن حاجات عن إمتر سبجكتيتي. فطبعاً جذامر بيخش في قواع اعمق من من ابن عربي لانه الانتر إمتر ال هو اللي حيحط الحقيقة بحيث يمكن إنه وعيين تتواصلوا حول مكون هذه الحقيقة. ابن عربي ليه نصوفي أخطر أكثر من وفية شوي. الإمتر عنده لازم تبقى رمزية. يعني يعني الصوفي يرهم الحقيقة الحقيقه الحقيقة لك الحقيقه بتت الاول الحقيقه في قدريتها وبتتقدم مرحله التصوف عنده مرحلة مرحله التفسير هو فين في اي مرحله في اي مرحله من مراحل السلوك كويس <تصفيق> لكن بيعبر عنها بشكل رمزي يبقى المتلقي اللي هو السبجكت الاخر لازم يعمل فاهم الحقيقه عن طريق حل الرموز ده ده طبعا مش مش عنده ده عنده عنده دهمر انه انه في انه في بعد سوبجكتيفيتي في الحقيقه لكن في بعد مشترك بين بين الذوات. حتى تعبت قوي أترجم إن العربي لأنه <تصفيق> أو objectification. مثلا يعني دي طبعاً أنا كنت فاهم بس بش... كتبت كتبته بعدين بعد بيطرح مشكلة... مشكلة الحقيقة والمند في إلى الحقيقة. وإلى أي حد تذخر الذات هنا في تشكيل الحقيقة. لكن يظل أن الذات تنتقل الحقيقة إلى ذات أخرى. تبيخش في ال communication بين بين الذوات أو الأنت subjectivity. وده بعد الداري فرصة إن أطرح سلعة على Arabs. يعني مش بس أطرح, <مم> إنما أطرح مع Arabs. لأن ما أطرح سلعة مع Arabs كيف كيف يمكن إن Arabs يحل مشكلة الأنت subjectivity؟ وهي مشكلة خاصة بالاتصال في الفكر في في الفكر. ال ال ال ال ال بعد هنا إنه, إنه أنا محسش إذا أنا غريب مع مع Arabs. انه انه انه بيج بمعنى انه الكلام اخوه في عربي المعنى هنا مش غريب يعني يعني يعني هنا في صق اصداء لحاجات انا عارفة في تراث الاسلام هو ده الاستاذ اللي, اللي كان عامل كورس عن الكولمسي قال لي قال لي اسالني اسال لي شغلانه بس انت بتحلها في يعني بتحاول تجيب على الاسئله من ثقافتك وده مهم جدا لثقافتنا يعني اي اي مناقشه هذه ال ريكور <تصفيق> افضل الثاني نفس الـ نفس الـ نفس الـ نفس الـ نفس الاحساس ان انا حسيت انه هذه القضايا اللي في الميوتكس هي القضايا اللي في الفلسفه الاسلاميه ممكن تبقى اشياء غايه الطريقه لكن الهجوم بتسالها طبعا دي <تصفيق> اسئله في الفلسفه بس اللي هي الحقيقة, الحقيقة الحقيقه بمعنى الله الابسولوت الابسولوتي مش بس الحقيقة المعرفيه وانما الحقيقه الدينية ومن هنا تخلصت الى حد كبير من احتمالي ايه يعني بالنسبه كنت مغرم بها في يعني إنو إنو هذا التفسير خطا يعني مش مساله تفسير خطا بدأت أحجر في مساله ايه التفسير ان معناها إن أنا على التفسير خطأ من منظور موقفي أنا للتفسير ده لعب التوري في الهرمينيوطيكس انه أنا ما ما نفسه قد يكون في في في, في, في, في, في, في دفكت. التفسير وان اي حكم على التفسير هو ينطلق من موقف التفسير اخر وليس موقف الحقيقة مطبقة موجودة في الثالث يمكن تقدر تقول انه انه ده سعادتني على انه ابقى اكثر اكثر علمية في الاحليل في كتابك يعني وعلمتني التواضع يعني احمد درس يعني انا ممكن اقوله لك علمتني التواضع ده انه في شواغل Okay. ثقافيه وحضاريه يمكن ان توجد في ثقافات يمكن أن تكون اجابات مختلفه لكن التوااغل متشابهه Scholars of Islamic studies in Canada. Egyptian, Egyptian student comes from Egypt to the country. طبعاً ال يعني ال الفيزيكو-أزوسو بحث ياباني وبحث تعرفت أنا وسعيدني قوي في التحليل التحريم كتير المقاربة بعدو عام Revolution قبل المدرسة كل شيء مسلم. وأي قرار كتير مفهوم ما صوموا كل عندي. تكتشف الى قد انا معتمد على على على على, على الجو فكنت زي ما ما كنت مشغول قوي وانا رايح امريكا يعني ايه تاويل <تصفيق> المصطلح يعني فكان نفسي ان انا اقرا بيت بيت كتب فلحظه الحظ ان الكتب اللي لقيتها ناس مش كلها في امريكا ده كان صديق ياباني متخرج معايا من قسم اللغه العربيه في نفس السنة واستاذ في الجامعه اللي انا تبعت له رساله تبعت لي بيت الكتب صور لي بيت الكتب اللي مش موجوده في امريكا في أي جامعة؟ في في جامعة وسيدة في في اليابان في اليابان نعم في اليابان فا الكتب فال الأستاذ الياباني المهم في في أنك تبدأ مباشرة بدراسة مفاهيم القرآن يعني ال ال ال ال الإثقال الجرمس القرآن man القرآن وبيطبق منهج التحليل اللغة السيمانتيك، تحليل للمفاهيم القرآنية. فأنا كنت يعني مندهش جدا مندهش إعجاب بقدرة طبعاً في وزارة أبناك تفهم إن ما يفهمش شيء القرآن هذا العربي يعني ال يعني إن أستاذ ياباني أي غير عربي هذه القدرة التحليلية في السيمانتيك أنا أجد بشكل بشكل منهجي صارم ودقيق كل إمكانيات التحليل اللي أنا كنت كنت مرمت عليها حتى أتوقع يعني ووووو من منظور اللغة ومن منظور, منظور أن الكل هو اللي يحدي الدلالة الدلالة الدلالة الجزء إلى جانب إنه دراساته عن كانت أكثر مهمة جدا عن المعرض عن دراسة مقارنة بين توازية اللي هي الاكتشاف الصينية وبين وبين اثناعرب. حاولت منه هو كان في الوقت ذا في كندا أو أنا أعرفكم في كندا. فشوفت في كندا في, كندا في جامعة ماجيلد. علشان في مع درسات الاسلامية جامعة ماجيلد كان هو في رأس. لا أعرف فما قلت شافني. لما شوفت أمريكا، لما شوفت اليابان بعد كده كان أهم حاجة أنا عايز أشوف أه أشوف أه لكن هو كان دخل في في حالة من الخلوة أي ما على أساس. شايف إنك كل الباحثين لو ما ما كانش يشتبس فايد معاه مع وبالنهاية عزل نفسه كان يدخل بس قمي حضرة كل سنة آ... ما يتشتبس البيعات لو جواب آ... آ... آ... آ... احسن أحسن حل تبعته جواب بالعربي معه آ... مع, مع كتب يمكن لما يرى يرى وصل عربي وعرف إنك أنت يعني مين فيروس طبعاً تلقي الجواب بالعربي من الكتب طبعاً أكيد وصلوا لأن ما ما لقاش البطة لكن هو معبرني صارت بي <تصفيق> نفس حكاية حاولتها مع جزامر ان اشوفه آه، لكن آه، كان, كان مريض جدا. ده, ده، آه، آه، من الاساس الاجدي انها مريضة من امريكا يعني ممتلئ. بسواتين <تصفيق> كان في ان انا عرض ان انا يعني في اليدا كان الاستاذ محسن مهدي استاذ الفلسافة الاسلاميه بجامعة هارفرد <تصفح> رحت ازور هارفرد يعني لانه عملت انا دولة في احد انا ازورت اللي قدت ازور حياتي فرحت هارفرد وقبلت باستاذ محسن مهدي حراقي كلها عن ابن خلبي وامل واهم كتاب له هو احطي في قوه الالفيه الفريال لوليلى الفريال لوليلى كان كان باك تو كان في في, في من النهارده وفي <تصفيق> بوزيشن في <تصفيق> حافظه بتاعتي طبعا لو كانوا منحوني الارض الوقت ده ما كانش منك كان قوي دي 30 اول قوي برضه ال 18 كنت بنام بنام بالليل بروح في النول وجوه تلامذه خالد بتمر مردي الى جانب تقريبا مصطفى في كمان يعني كنت قاوله تفكر زي كده مفكر قوي ان انا ارجع ارجع بيت ابوها ده واشوف له طريقه في الموضوع ده يعني يعني ما كانش ممكن يعني آآ آآ انا شفت من شهرين استاذ مهدي كان كنت في فورما وشفت فبيتخيل يكون مفكرني فقال لي لا ازاي مش فاكر ازاي انت راجل مشهور قلت له لا يعني ما انا ما بتكلمش على راجل مشهور انا بتكلم على شخص تاني قال لي اه الطالب اللي جاني وكان بيشتغل الدكتوراه واللي عرفت عليه ان رافع. قلت له ايوه ادلني انك تفتكروا ان انا من الناس كلها عارفاه يعني وانا مش سعيد قوي بان الناس عارفاني يعني ف رجعت ممتلئ ممتلئ بانك التجربه خصبة جدا على المستوى المعرفي وخصبة جدا على مستوى اعاده التقييم الثقافي وممتلئ انا حسيت ان انه ليس كل ما هو في, في الثقافة العربية وفي مصر سيء أنا كنت خارج طبعا من زي ما ديهونه كنت في الكريتيكال للمقسم عدميتي يعني ما حبيتش الحياة يعني الحياة يعني برغم من عملت اصدقاء كثير جدا جدا وكان مدهش أنه وأنا مسافر عادل كنوباني ومدعوني رئيس الجامعة كان مدهش جدا جدا وكتب في التقرير اللي بعد في الجامعة ودي يعني كالفتر النظر في جامعة القاهرة انه مستر أبو زيف اترك عدلة لنا باتقارق من الصعب الواحد تقوله في قد عشر سنين وده كان صحيح يعني مش لانه الامريكان رنديه لانه انا برنديه يعني احيانا يعني مش لانه اخر كويس او واحد احيانا لانك انت بتحاول وزي ما قلت انه انا اليوت يعني ايه؟ خلة عم بتندم في إن عايز أخد مشي به أبو عبر عن هذا الصب وده حدا خلاص كتير لو دخلنا في حاجة في, في أمريكا جاب. Yeah. So like, like uh, yes, um, yeah, يعني خدت كان المسجمات بس خدت الدكتوراه اللي حصل بعض الدكتورام باشرة كانت تجربة سياسية وحشة ان انا كنت من ضمن المغضوب عليه من النظام السياسي بعد سبتمبر كان استداد عنر السبابية الكهربرية اخذ قرار سميت قرارات سبتمبر المشهورة بحكس حوالي 3500 يعني من النشطين السياسيين آه في الثمانين مثلًا أفسد كان قرارات سميحة في على ما قلت هذا القبض على كل يعني من يشتبه في أنهم عرضة سياسية من المفكرين والكتاب وزعماء سياسيين والعمال والفلاحين وتم نقل عدد كبير جدا من أساتذة الجامعة إلى أعمار خارج الجامعة أنا كنت من اللجنة نقل إلى أعمار خارج الجامعة يعني لم نقبض على في ذلك الوقت لكن وقفت خارج الجامعه وبعدين حصل حدث المنصه اللي هو كيال السادات وجاء مبارك واحنا رفعنا دعوه وكسبنا هذه الدعوه ورجعنا الجامعه لكن الجامعه كانت كانت شيء يعني حصل تغير في سيكولوجيه الطلاب حصل تغير في يعني هذه الضربه ضد الجامعة الجامعه اثرت تاثير ضار جدا على مجمل للأداء وأنا رجعت الجامعة في الوقت ده فوجدت تلمزيتي سايبهم من عدة شهور غير قادرين على اللقاش غير قادرين على على التلقي وكانت تقريبة صعبة جدا لدرجة أننا مرضت و... و... و... وقعدت في البيت الشيء الإيجابي اللي حصل لإنه رحت السودان يعني أنا كنت على رؤسك أن أستقيل من الجامعة وإن أبحث عن عمض أخر لانه اذا فقدت إذا قدرتي على الاتصال بطلابي فمفيش دمع بقاش فرحت السودان وفي السودان استعاد ثقه في الطلاب لان طلاب السودان رغم فقرهم رغم كل الظروف المعوقه للمعرفة اعطوني الكثير جدا جدا جدا في مقابل القليل الذي يا به أعطوني الثقة في النفس وقضيت ثلاث شهوة والتشهرين مع الطلاب في السودان استعدت ثقتي في إمكانيتي, في إمكانيتي على اني أعمل حوار مع الطلاب وشوائد طلاب رفض الحوار ألقاب الحوار المهم من الجامعة هي أشاجن حوار مع الطلاب رجعت ممتلئ من أول شهرين في السودان وظلت مستمر ان كل سنة لازم اروح السودان أدرس تير وأعتقد ان أنا أهديت كتاب مفهوم مصر. طلبت فرع كوكيو لان كنت بدرس لهم علوم القرآن والنقاش اللي afarou معايا كان له تاثير مهم جدا جدا وما بقتش انسى تجربتي ابدا مع طلابي في اهديتي والاستاذ خصوصا الناس بتاعت الفت منهم و... و... ولهم وهذا اسعدهم جدا بعد كده جاتني عرض استاذ زكي الياب وفي الحقيقة الحقيقه ما يعني انا لما افكر يعني لم لم اتردد في التفكير في الموافقه يعني سنه 82 انا 84. 84 سنة 84 لما قال انا لم افكر يعني لأنه اليابان هذه ثقافه اخرى هذه مجتمع اخر اشياء فانا في الرفض يعني انا قبلت فورا السبب في ذلك كان علاقه عبد المنعم تلميما باليابان وان وبال... ال... اليابان في الوقت قسم في, في جامعة القاهرة و... اتفاقية مع جامعة القاهرة بإن... إن... اللغة العربية العربي أستاذ من جامعة القاهرة فأول أستاذ كان عبد المنعم وكان عبد المنعم تلمي رجع وراح واحد زميل آخر لكن الزميل بعده فانا يكن سعيدا تعاتب لانه وقت مده فكان احتاج بسرعه الى الى استاذ وانا لما لما اكون سالوني والكلام لانه لم يكن ممكن ان انا اروح اليابان الا الى بالنسبه للدعوه يعني وبعدين في اليابان لسه في ذهني ايش تشيكو ايجيبشن يعني, يعني اليابان مجرب اليابان ديتت على طول ايزوتشو لكن كان اهم لما سئلت يعني بعد انت فكرتش يعني ازاي انت توافق كده في التفكير قلت لانه اذا في فرصه ان انا اروح اليابان مش عايز تفكير لانه انا ما لا مش متفائل ان اقدر في يوم من الايام ادفع تكاليف رحله اليابان فقلت روح استاذ وهي فرصه ان هذا المجتمع واتعرف على اليابسهه واللي كنت في امريكا شفت الغرب وانا محتاج اشوف اشوف اسيا يعني فتشجعت فورا يعني ما لم اتردد على اربع سنين أنا انا كنت رايح اصلا سنتين فات أربعة أربعة مسياة تقريبا سريعة جدا جدا على عدك مستويات رأينا على مستوى علاقت الطلاب يعني دول طلاب مش حنساهم لإنه أنا دكت لهم يعني لإنه أنا كان عندي خبرة تدرس لوا عربين لجان وهي خبرة لا تعتمد على أي وسيلة لإنه كنت أبي كذا درست في مصر في لوا عربين لجان حتى بعد فترة التعليم تكلم بزوجة الطلاب من جميع الجنسيات. مش ممكن تستخدم لغة إذا أنت عندك طالب برتغالي وطالب أسباني وطالب أمريكي وطالب ألماني فأنا تستطيع أن تستخدم لغة وأنا كان يدوب الإنجليزي اللي بتعامل بي فكان بعتمد على لغة الإشارة في تعليم اللغة فكنت ناجح جدا في أن أنا أخل الطب ينطقوا من, من أسبوع أو أسبوعين بعض الجمل فده بيحمسهم وينطقوا حاولت أتعلم اللغة اليابانية ففشلت لكن فشل مش مش بسببي بسبب أن هذه اللغة ما أسهل أن تتعلم كلام الكلام لكن ما من المستحيل تتعلم اقرا واكتب وبالتالي ده ما كانتش مسان لأن لانه لم اليابانيه صفي أقرأ وأن أكتب بها لم تكن تعليمي في في في, في كثيفه او قليله ده لم يمنعني من ان انا احاول المجتمع الياباني فشلت طبعا في الاتصال بزوتشو لكن لم يمنعني من التعرف على المجتمع الياباني وعلى ثقافه المجتمع الياباني بالقراءة والمشاهده المباشر يعني انا كنت قاعد 6 ساعات في في في في مسرح النوه الياباني دي او الكابوكي بالنسبه للغريب عن الثقافة ممل جدا جدا لكن انا كنت كنت كنت كنت قد وصلت الى قناعه بان لا احكم بالخلفيه الثقافيه على ثقافه الاخرين وان علي ان احاول ان اكتشف الديناميه الداخليه للثقافه يعني إذا إذا الزوء حكمته حكمتوا فلن أستطيع أن أتحمل الطعام الياباني مثلاً لكن لكن هنا هنا مسألة مسألة زو قرأت مسألة. في المجتمع الياباني بدأت أدرك أهمية العلامات لأنه أنا عاجز عن اللغة فكان علي أن أفقش فص بالعلامات وهو مجتمع يعتمد على على توظيف العلامات بشكل بشكل خطير جداً بالألوان. المنطقة الألوان في المجتمع الياباني إذا حضرت الطعام في بيت مع في المجتمع الياباني نرى الألوان يعني أنت تشبع بعينيك من الطعام الياباني لكن إذا شمت وردت من منظوم مصري فلا تستطيع أن تتكلم على اللعنة اوزوتسو كاتب كتاب مهم جدا عن المنطقة العلامات في الثقافة اليابانيين ويمكن ذلك الكتاب العديد الذي كتبه عن الثقافة اليابانيين Uh, وده كان كتاب الكتاب مهم جدا فتعلمت في شوارع اليابان وفي وفي افريقيا ان, أنا, إن أنا اقرا لانه حتى اللغه اليابانيه المكتوبه هي علامات صوتيه رسم دي يعني مش الفابيه انما كانجي uh, Ah. Well, I, would, I would like to like to okay. here to the Quran. Okay. And this, I think it's a good turn right. on the semantics of Japan. And um, I would, I would uh, suggest that we make a short break. To the Quran. Right. Okay. because, is a, because it's impossible to to, to, to, to, um, to speak about everything of we you have to choose uh, some matters right. which we, we did already. I mean Ishmael's not good أحبه. القرآن إحنا قلنا فيه كلام كثير فحبه مطصف. يعني يعني نحنا قلنا فيه. شكراً. But um, excuse me that I'm so I'm a little bit like that Well, this is your job. Yes. Because I know how difficult it is we have to respect the rules. Now it's impossible to afterwards to to to from from let's say out of prejudice. To, to, to, to, to, choose. to choose what, what is Yeah but if but if you already decided the outlines yes. so you can take yeah. you, you can you can make a structure. Okay. And we agreed about that. So yes. outline, so it's about that. don't panic. It's don't panic. No no, don't, think, no, I, no, no. I think no. I think is it should be it would be it would be okay. No, yeah. usually it's not, it's not my my case to interrupt uh, uh, especially Professor. No, Professor. no, no, please, please <laughs> don't patronize <laughs> patronize me. Batomize me. <laughs> <Yeah>. <laughs> Okay, yeah. His first impression was the impression of, of lots of orientalism. He talked about the Quran. That it's uh, bad, badly written, boring, full of repetitions, confusing, you um, know. في يعني كثير من عدم العمل مع القرآن الأبحاث والدراسات. أولاً، كل الأبحاث والدراسات سواء من جانب باحثين أوروبيين أو من جانب علماء المسلمين، بس مع القرآن إما كوسيلة لفهم، فيتم هنا يعني الحديث عن الأستدكتي الشدّ التاريخي. عدم السبب الكتاري في مع الواقع عرب تلأم مع الواقع الجناتج من انه بدأ من النص كوثيقة النوع الثاني بيتعامل مع النص وصول كتاب كتاب آه آه فقط وبالتالي يتحدث عن ما وحده ما فيش عضويه أقوية أول حالي كان يعتبر كتاب الفكر ويبحث فيه عن الترابط المنطقي وفي جميع هذه ال في قمر القرآن في يعني إهمال وإخفار لما يسمى طبيعة النص نفسه ووأي محاولة النص قبل تحديد طبيعته هي محمد بي بيحكم عليها إنه الباحث بيفرض منهج قبل يتلاءم مع مع مع النص وبالتالي ل ل لين بقترحه أو اللي أنا بفكره وهو من إن أبدأ من ما يسمى الحقائق الإمبريالية حول النص في تحديد مضمون النص. الحقائق الإمبريالية بتقول إن هذا النص لم يكتمل، لم يكن لم يولد نصا مكتملا، لم يلحق به إلى الرسول نصا مكتملا أو لم يولد نصا مكتملا من الأول في فكعة إلى صوت الناس. وإنما هذا النص تكوين خلال أكثر من 800 سنة. يعني من, من المنظور الإسلامي أن القرآن كان ينزل ينزلون الجمل أي يعني أقصاص تتعقد تكون عدد من الآيات قد تكون سورة قصيرة قد تكون عدل أكبر عدد أقل لكن على على على مندجمة على أكثر من ثمان وعشرين سنة إذن إحنا إذا نص فمش نص يعني اعتبرنا كل واقعة واحدة نص بأنه بيتعامل بشكل مباشر مع قضية معينة أو مع سؤال معين أو مع واقع معين يبقى إذا إذا نعتقد بنص إذا ممكن نحن نقول إنه إنه في الواقع ملمون وليس نصا واحدا كليا طيب هذه النصوص تم إدمجها في بعضها طبقا لترتيب مخالف لترتيب نزوله Isn't that?